يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتل ولا يقتلنا اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَيَعْهُنَّ وَالسَّعْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ